ما كانوا واظن عن سوابق السبيل واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا بي والله اعلم بما كانوا يكتمون وترا كفيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الشحط لبيس ما كانوا يعملون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 بَنَيَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَئِذٍ بِأَنَّكَ فِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانَهُ وَكُفْرًا